بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد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 قال إنك من المُضَرِّين قال فبما أغويتني لا أقُعد أن لهم سرَّاتَكَ المستقيم ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خُرُج منها مذُوماً مدحوراً لَمَّا منهم مِنْهُمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا أَدَمُّ سَكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُنَا مِنْ حِيثِ ثم وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّنَا لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ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 يَوَنُ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي واري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أوليان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 أمدون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عيد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين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 رَدُّ فَنَعْمَلُ وَيرَى الَّذِينَ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ عنهم عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخنق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمتكم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 على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لِنَعْبُدَ الله وحده ونذر ما كان يَعْبُدُ آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وَقَعَ عَلَيْكُم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم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 قد جاءتكم بينتكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوء ولا تمسوها بصوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جاكم خلفاء من بعد عاد وبوآكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 وَإِذَا جِئْنَاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَصُمُّونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَطِّنُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتْمَنَاهَا بِعَشْرِينَ فَتَمَّ مِنْ قَتُو رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 فَلَمَّا أفاق سُبْحَانَكَ سبحانك تبت وَأَنَا وأنا الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين قال يا موسى إن عَلَى على الناس برسالاتي وَبِكَلَامِي فَخُذْ فخذ ما آتيتك وكن مِنَ من وَكَتَبْنَا لَهُ له في الألواح مِنْ كُلِّ كل شيء موعظة لِكُلِّ لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق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 قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم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 الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع لقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبنوا ناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن جاءهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ لا ينقولون عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إننا لا نضيع أجر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 وَأَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانقُصْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كذبوا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 الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعادلون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 ما ينسغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله واما ينسغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله انه سميع عليم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 فَكُن تَرْحَمُونَ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ